بوك تو دفيانوستو ديوية تسعة وتسعون تسعة وتسعون ردوي <تصفيق> ودمينوك حالة الإضافة حالة الإضافة <تصفيق> كيشكا موياي بودروهي قطة صديقتي قبعة صديقتي سباكا موغو دروغا كلب صديقي كلب صديقي ايراشكي مويه ديتاي العاب اطفالي العاب اطفالي هذا بالطو موغو كوليه هذا معطف زميلي Хеда мартаф земілі. Це автомобіль моєї колеги. Хевігі сеярат у заміляті. Хеві сеярат Це робота Це моїх колег. Ха-ха земілі. Хеве шур земілі. Гудзик відлетів від сорочки. زر القميص قد انقطع زر القميص قد انقطع نيميا ключа від гаража مفتاح الكراج مفقود مفتاح الكراج مفقود كمبيوتر керівника зіпсований كمبيوتر المدير متعطل كمبيوتر المدير متعطل кто батьки дівчинки من هم والد البنت من هم والدا البنت كيف اروح الى منزل والديها كيف اصل الى منزل والديها منزل في اخر الشارع المنزل يقع في اخر الشارع المنزل يقع في اخر الشارع. як називається столиця швейцарії؟ ما اسم عاصمة سويسرا؟ як називається книга؟ ما هو عنوان الكتاب؟ ما هو عنوان الكتاب؟ كيف زواتي ديتاي سوسيديف ما هي اسماء اولاد الجيران ما هي اسماء اولاد الجيران коли у дітей канікули متى تكون عطله مدارس الاطفال متى تكون عطله مدارس الاطفال коли приймає лікар ما هي اوقات عمل الطبيب ما هي اوقات عمل الطبيب كل موزهي متشينهي متى يفتح المتحف متى يفتح المتحف